「なんでなんでなんでしょうねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねん ا كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن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 الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا, لا يقدر على شيء و مرزقناه من منا رزقا حسنا من فهو ينفق منه سرا وجهرا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 أ ح وهو كال م ل على مولاه أ ي ن م ا يوجه ه لا ي أ ت بخير 「どうしたらいいのか ا إ ل ان كلمح البصر أقرب أو هو إ الله على كل شيء قدير